بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعه كل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار معلومة قطر النداء كيكلا لو كتب مختصرانيك مطولني مختصر وكتب كيزور مفيدة بتابد بو مبتدئ متوسطيش كنك كتب قطر النداء كملك أبوابي رئيسي دهخو اجرت و نوسینی کسی که شکایت کرده علما محکم نحو ابن هشام رحمت خویده بی که آن مکانه تی خوی لا تخفى تی کتی بکشی دا تخفه طلبه علما همی ازان کتی بکی زرگرینگا آن نسخه كدس دو دسمان احیا قال الشيخ الإمام العالم العلامات جمال المتصدرين الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين ما لو ما كسبت كثر سنه يعني كبر سنه يعني كثر سنه كثير الشيخ كثر علمه كثير الشيخ قال الشيخ جاء العالم بفرق بين إمام عالم شيا كل إمام عالم كل إمام في العلم يعني إمامه في العلم عالم كل عالم إمام نيا إمام أويا ك يعني يتفق على إمامته الموافق والمخالف مك جوز جوز زوجر وما بس كده وكأجل حنفيش بيني هل هو شافعي إمام أجمع صديقك الشافعيش بيني الله يوفقني في الإمام العالم العلامة علامة سرورني في عال هل خوي مبالغة تأكش بتوثيق المبالغة يعني كثير العلم جمال المتصدرين المتصدر هو الذي يتصدر للتدريس والإفتاء وتعليم الناس أو متصدره ولي الكتابة وتاج القراء زينتهم تذكرة أبي عمرو يعني كلما تمر على كلام من كلمات أو من كلمه ابن هشام يذكرك ب أبي عمرو الأعلى يعني يكو تشون أوان متقدمون لنا حجاء كاتق سكاني أبنية وندق سكاني قرسي جران ومزلة وجامعه قصي أو عمر الألاء بدك يو توقسي سب وهي قصي يعني أكو ييجي لقى إما كان واعي لق يعني ك لقبك جمال الدين كنا ك أبو محمده ناو عبد الله كوري السفي كوري عبد الله ابن هشام الأنصاري نسبة إلى جده الرابع الأنصاري فسح الله في قدره فسح يفسح يعني وسع وصلى الله في قبره أما عبارات بسم الله الرحمن الرحيم نسفك الحمد لله رافع الدرجات رافع فاعل يرفع الدرجات يعمل عمل فعله وفعل يشك الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله لكل متواضع لجلال الله وكبرياءه يرفعه الله وفاتح البركات لمن انتصب لشكر افضاله افضال يعني انعام كسيكا الشكر نعمه كاني خوي تعالى فكان خوي تعالى ولا شكرتم لازيدنكم وفاتح البركات لمن انتصب يعني نصب نفسه للشكر يعني استعمل نفسه في شكر الله سبحانه وتعالى. والصلاة على من مدت. تما شاهينا كم نخرجه والسلام. تلك الانيوان قوس دان راوى لا هندك لا مخططات والسلام هاتوا. والسلام هاتوا. ها قلت والصلاة والسلام لكوتاية نالي وسلمة. أجد ندود والصلاة والسلام النود والصلاة فالصلاة أروايه تاقيت وسلم وشرف وكرم كابوبة في إثبات كدني السلام لأوله لا أجد سلام دود لأخيري أخيرنا الله وسلم أجد إثباتي شد نكد وثد والصلاة على من مدت لكدني الله وسلم الصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها الصلاة والسلام لسر كثك فصاحة باغلي كشرابه وسريه أخوي دار بلاسر في غمبلي صلى الله عليه وسلم يعني في غمبلي خواه صلى الله عليه وسلم كثك فصحة وإفصحوا الناسشة والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة فصاحة اتى افصح فلان افصح فلان مما في نفسه كسك لشتي قال يعني يظهره أظهر ما في نفسه اوفى فصاحه او روي افصح يعني, بين وأظهر أفصح يعني أظهر والبيان أما علماء عندك العلماء عن شيء الفصاحة تمام حالة البيان تمام حالة البيان الإنسان بتيه بيان اشتكات بجهازي نطق جهازي نطق تيا بدل المخارج كيف ينش عند مخارجك هالك سير مخارجك بروني مخارج الصفات حروف جملة أنا درك الكلمات درك او فصيح. كابو فرق لبين فصاحة وبلاغتها الفصاحة تكون في الكلمات. باشا والبلاغة تكون في الجمل. تجمل كانت وتركيبا كانت فرمعنا ودقيق بيو وتقديم تأخير حبب يو تنسيق خويساتي يو بلاغية. طلا فصاحة تكون في الكلمات. كلمة كبان منرقي كميهنا. كلمة فصيحنيا ميهنا. كلمة اعجمية ميهنة هذا توان شلون بتواني تزبزمانش بجهاز زي نقطة علي بيان جهاز نقطة هو فصحية مخارج السفاهة توابي فصحية كابو البيان مقصورة على اللفظ والبلاغة مقصورة على المعنى مقصورة على المعنى كاتي علي والصلاة على من مدت عليه الفصاحة, عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها أو جملها الهامي كناية عن شدة الفصاحة والبلاغة يعني لدينا فصاحة فصيح بو ولدينا بلاغة بو بلاغة كناية عن شدة الفصاحة والبلاغة أو جملك اما كلمة رواق بكسر راعك نسر وزني في عال بزنة الكتاب لا عندي نسخين كتاب كده هاتو الرواق رواقها في عالها رواقها رواق شو ترد برام لا لا محدين عبد الحميد الله رواق بكسر الراعي بزنة الكتاب أصله بيت كالفستاطي فسطات بضم ما بكسره يعني فسطات مثلث الفاء في الفاء بحاشكاهين هاوي على الرواد بكسر الراء بجنه الكتاب اصله بيت كالفُسطات يعني اقل بين في الشاي خذ خيمه يعني تنها قاشق خيمه أم لا أولاك أي نبيا نعم باني هابيو جداركانيشي هابي بويا أصله بيت كالفصطات مالي درسكي وكو خيمة مالي وكو خيمة ماليشي ها هاكا زاي يعني شتيكي وانا بيت وهندك جوتان هو السقف في مقدم البيت كارتك غرفيكت هي مالي حجريكت هي او أي هو سقف في مقدم البيت. على من مدد عليه الفصاحة رواقه وشدد به البلاغة. نطاقها شدت به البلاغة يعني بلاغة خويك بلاغة بوت بشتوني يكبر بو في حم بس اللهم نتشبيه بلاغيك دو بلاغة بشتوني كوا أهواء القيدا ولا في حم بلي نطاق بكسر النون ما يشد به الوسط كالحزام كالحزام يعني بلاغة بشتوني في حم بلي خوا يعني كنا عن شدة الفصاحه والبلاغه المبعوث بالآيات الباهره المبعوث بالآيات الباهره يعني المعجزات الغالبه لرؤية معجزة قملي معجزات الباهر اسم فاعل من البهر مصدره بحره وَنَلَرُويز ماني عربي وراي بهر القمر بهر القمر مان تيشي جوان بي زوردرو شاوب يدركي بهر القمر بهرا اضاء اضاء حتى غلب ضوءه ضوء الكواكب ان السبن ما غر مانغ شون بي تاريك شوب اسيركندركون يننا دليكم بسك مانغ شومو اسيركاين تلبر تيشك مانغ رونين مان اوندر ناكون اوا كلمه باهره المبعوث بالايات الباهره والحجج والحجج المنزل عليه والحجج يعني بالايات الباهره والحجج يعني الباهرة حج كان شيء باهره بيد بارينك الدواء استغناءه بالآيات الباهرة والحجج يعني الحجج الباهره المنزل عليه من هو المنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين يعني جمعوا ورفعوا الدين وساقوه وسلم وشرفه وكرمه يعني سلمه الله وشرفه الله وكرمه الله دعاء بابي عن بريخاء الله عليه وسلم بالصلاة والسلام والتشريف والتكريم وبعد وبعد فهذه نكة نكة جمعي فعلي نكت جمعي نكتية نكتش هاشتك ما لطف من العلم ودقة أو شيء نكتية سبعنا منها أما نكتها نكت على كتاب المصلاح يعني كومل التعليقات والتعليقات هنديك شتي أوه هني يا هم وكسي بيزاند ورد لمسائل علم لمس مصالح كيكي دوت هولك تبكي بمصالح هنوع النكت بيا أميش قطر نداش على فهذه نكتة حررتها يعني نقحتها وهذبتها على مقدمة المسمات بقطر الندى وبل الصدى كما له قضايا علميه سلكتي مقدمين قطر الندى نسيمه يعني بوت الشرح يبو قطر الندى كلمه الندى بالفتح بفتح النونك الندى كان معناه ايش ايش له معنى ما اصاب من بلل يعني هر اوبرجينيا دابزيني او اوك اوكنا سرشد او و وعندك العلماء علنا او شونميا كباعني هلا سيسيدك ايش تك اوون اوون اوون بييروني او اوون يعني او اويا او شونميا عم تشونو زراعه دز ابنيت برشتي ترى اه او اويا بارن نباريا بس ترج جماعه قوي دنيا سارده صافه سايقهي و وين بياني يا شيخ ذكي اشتكان جاءك زراعتك يا درودش ترى كي او نشد السري بتيبه ذكي شوى ولد كوتاي شوا ولد كوتاي شوا وخصه بعضهم بما ينزلوا اخر الليل او ايش يعني معنا كاني وايش يجي تعلم معنا كاني نذاق كل حاجه كانوا سويتي الكرم كرم يشبه الندى ومنه وكله قول الشعراء هنا سألت الندى هل انت حر شعرك, شعرك زور زور مهم يعني على بسال للندى لك كرم خيقد في موت تو كتابتي فقال لا من اعزدني غيرهم كسي من يرتوا ولكني عبد ليحيى ابن خالدي من عبد يحيك كر خالده أميش برسائل يكا؟ عياته يكريوه شراعا؟ قال لا بل وراثة أولئيا من يكري بوما نهر لزور دميكا تورثني من والد بعد والدي بشت هاو بشت يعني جيل بدو جيلة إيما هار عبدي كين؟ عبدي بن معلي فلان كاسين يعني شي تشبيه يكون كاسية ميلاد لكاسين يعني أما كرموا سخائه لما لنبرها لما لها شراءا على وجه الاستفهام قال لا بل وراثة تورثني من والد بعد والدي أما يكتل معناه كان هذا معناه السيام بو بعد الصوت بكاراته يعني أليه فإنه أندى لصوتك يعني بو إذن قد زياد بو نمنا اگه روني زيتون بخواهي داني دياتر اراد يعنه خطبت باشتر بدي يعنه بله روني قازيش تحقيق كروهي الله علمه مايه باش فإنهو أندى لصوتك اما اما نداية بله ما قولي ندا أو نداية طلب الإخبال بحرف مخصوص باش قطر النداية يعني داباريني شونم قطر الندى يعني بون منا داباريني كرام يعني ده بلاي كام كمية زياتر زيتر أشكيد بلاي بلى شون ما كيا قطر الندى وبل الصدى بل عند ترك ذم الصدىش يعني العطش يعني داباريني شونم و تینوی تیشکندن. که او است تینوی بشي به چی اکره؟ به آوا فعلا کتابی قطر ندا، تینوی طلبه اشكينه کنه لشیه لات به بکه و اگر یعنی قطر ندا زانی به مزبوطی کافی، بس مغنینی. هدایل العلماء فرق کنن بین کافی مغنی. من قدامي سكتبي هي معلومات المقنع والكافي والمغني المقنع بطلب صغار هذاونه كافي او يثر فيستينا في كات لو مستوى يخوي بو بحثه امانه اي شي في بلام المغني يغنيه عن البحث فهمت اخوي وي بحثا وي هر كسبه مغني بو ابي شب كات احتياج جد نخات الا يبش زياده للشتا كبزاني هم وي بامش كي تو اديهيتي ابي وي ام كسبه كافيه نا مختصري كيزر مختصرا نا مغنيشه بلان خو مغني هي اندلشه مغني اللبيب عن كتب العارف وي مغني بزاني بيسد با وعله قام قطر الندى وبل الصدى تنشكنا رافعة لحجابها حجاب وهي شكا يمنعك كلميك خوينت وجمليك خوينتوا يعني بليتينا بل ام شرحها هو بووهم غموزيك حياء لما تنكنيت على كشفته لنقابها فردو حجاب لسر هناك لعبت معنى مكملة لشواهدها يعني اقر شاهدك نهت بلا متنكا ايان شاهدت بفلام زور هين نبيت زور نبيت كمبت ديت ام شواهده تازع متميمة لفوائدها اقر فوائده كان كمبن دير فوائد الزياتر هاتو كافية لمن اقتصر عليها يعني هركس هرأمش بخينه بسيدي أو أن ذيكا يعني في إيشي بشي بره وبسيط وهي كافية أنجا وافية ببغية من جنح يعني من أقبله وافية يعني جامعة ببغية ببغية شي يعني مطلوب يعني, يعني جامعة بمطلوب من أقبله من أقبل من طلاب علم العربية يعني النحو والصرف قالت يا أخي بالصرف أمانا نوت لها نحو نوت لها الصرف عربية يعني بنحو بالصرف الشفاء عربية والله المسؤول أما خبر برام ما بس بيتي يدعى والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها يعني متنك، وأن يذل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم، رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب. الكلمة وأقسامها. ديتسل متنك الصعد، إن المصنف، شين إن الشرح. الكلمة قول مفرد. تعرف كلمه كاتب بدو كلمة قول مفرد. سر تسر أملمتنك وهي قول مفرد. أما الشرح كيد يدل لغش الشرح البوكة ولا إصلاح الشرح البوكة. تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة لزمانة. كلمة بوجمليش يابوتشان جمليك بدميك و بكاد ديت كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها كما كلمك يا إشارة إلى قوله قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت مزيعت الله جمليك جملة بياتشان جمليك بيت ونمنا عليك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 المفرد كابو كلمه بوتشي يطلق على لفظ له معنى هل لفظك معنى ابو او هل لفظك مفرد بو معنايه في كلمه طبعا ابن هشام نيوت في الصلاح هو اللفظ المفرد هو اللفظ المفرد يمكن لفظ مستعملني و المنايس الزيد بكدايس لفظ برامجين هي معنينه و القول بوي يعني شي او لفظيك معناه بيت برامبو اوي جمله جاكات تي المفرد القول المفرد والمراد بالقولي بالقول اللفظ الدال على معنى كاو اللفظ الدال على معناه قول كرجل وفرس كمان معنيين والمراد باللفظي لفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تنحرف بينه لسيك كم ترنا وفعلا اسما وفعلا دال على معنى مثل حرف له لتقدير يجبونون جاري وهي فعليك دو حرف هي بران لتقدير داتية زياتلة الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كديز مقلوب زيد مقلوب بفتح حالة وقد تبين ان كل قول لفظ قولك شكل لفظ أعمت ولا ينعكس يعني ليس كل لفظ قولا شكا أوياك مهمل بيت لفظاً معناينياً بقول حساب ناكلت والمراد بالمفرد دين أو لفظي باسكت شي شباسكت والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه يعني مفرد أوياك عند شيء جزء لا دلال كلمة كا يعني درال دنا ده سر جزء لا معناه كا المعنى وذلك نحو زيد, زيد بيكون معناه معناه شهير فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت بتنعيا جق زاي لقل ياء لقل دال معناه لا لا تدل على شيء مما دل عليه بخلاف قولك غلام زيد سغلام زيد للي نحو كان غلام زيد مفردنية غلام زيد مركبة تركيبك تركي إضافية بويا نحو كان كاتي ألين مفرد ما بس مفردني أما مفردنية للي مناطق مركبة إضافية مفردة شون مناطق کارتی الان مركب هم مثل یه چیه جمله جمله ابی چی بید مصدو مصدیلهایی بید کابو آمریکا و الان اگر کسی که مناطقی بیانیه است اگر از این راه نداره میگره ولی اما چی جمع داریم یا نه؟ نه مفرد لای مناطقه دگل مفرد لای نهپیند و سراك الشيء كيا سرقي أويا كا مفرد بشيء حسابكن مفرد لبرامبر جملة حسابكن مش تدمسله إليه. بلام يسبون من عبد الله ماتا. استبهد بشأن وبيته جملة. اما عبد الله مفرده. شن كشيء عبد الله مش تدلهيه. برام كان واني سيري خدي كلمة كلمة كان, كلمة كان اذا مركب في بمفرد وهي الزاي والياء والدال إذا افردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه بخلاف قولك غلام زيد فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه فهذا يسمى مركبا لا مفردا كما نعلي شقلا جزئا كان دلالته السر مانا بويا بالمركب ركب حسابك ريد فإن قلت فلم لا اشترط أقول بلي بوتي نيوت بس وضعي نكت شطي لفظي دانا استعمالي دانا مفردي دانا بس وضعي دانا ونهندك لعلماء عالينشي الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد المفرب أو أنا فإن قلت فلما لا اشترط يعني بوتي أو اذا أنا قلت انما احتاج إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل بوتي أو كلم يوضع على نوتة علی فكان كان ديت لبروا أصلا لفظا دانا كلفظا دانا أبي ببن بلن شي بلن وضع وضع معنى المفرد بلام أم بوحلي كده هر يكثر شو بوقول قولي شو هم موضوع للمعنى ويا باحتياجي خاص يعني بهويسي نب نب وباوي كبلام موضوع لمعنى قلت انما احتاج إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل فاحتاج إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع كاتك أرين لفظ وضع لمعنى مفرد خلات أمر لفظ لمعنى مفرد أبي لفظ وضع لفظ وضع بوين اشر ناشر بالمره قلت قول احتياج الضمائنه لبر قفرس للمهمل كلمه كلمة احيانا ولما اخذت القول جنسا للكلمه وهو خاص بالموضوع اغناني ذلك عن اشتراط وضعي كانت قول المكاره هنا يعني كدمة جنس كلمه جنس بكلمة وهو يعني القول خاص بالموضوع لا بالمهمل أغناني ذلك عن اشتراط الوضع، فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ القولي لقد كسي في مرحبا شقينا بوغات كث بونا تشويد لفظ بيني تشيد قولي هنا قلت لأن اللفظ جنس بعيد كلمين جنس وكلمين نوع ينفصل لعبارات مناطقا جنس لقل نوع لقل فصل جنس هرشتكا جنس بعيد هو ما يبعد عن النوع بسبب أن الإنسان الإنسان الإنسان حيوان ناطق دوك اللي ما عنده أبي الإنسان حيوان ناطق حيوان ما بس حي يعني حي ناطق هالش أنا درس كان بس يوم ما كنت وأم تعليفة غلطه وعنى نتيجة أولئك بأورا نب ملائكة هي نب أورا بجنيش هي بوي على إنسان حي وناطق أجنى أهلس نب أورا بشي هي بجنيش هي هم حي هم ناطق أو ملايكش هم حي هم ناطق كيف تعرفتين ماذا؟ جامع نية تعرفتين جامع نية حي وناطق ما نعم نية ها؟ ما نعم شک ملایی کوین آدیت مانع نیه مانع نیه شنک چی داشت نویی به نظری خودمان مانع نیه احسنت بلام نه بلام آن هر باورم پنیه هر باورم پنیه به نظری خویم تواه شنک بس که حیون ناطقه بس عموما تعريفه مقبول نية بلام أقل لسر فرضان لسر أوي أوانك بقوبة كاري هنا سير حيون جنسة ناطق فصلة بلام أقل بيهمت الإنسان موجود ناطق موجود جنسة بلام إست موجود لناطق ودورترا ين حي دورترا موجود دور ترى بو شو كيسم موجود أماش موجود حي كشر موجود بويا أجر أودابني أبي أشتريش دابني حتى نزيك كيتو يعني جنس ونوع ليك ونزيك كي يعني جنس وفصل ليك ونزيك كي وبيته جنسي قريب حتى جنس للفصل على نوع ونزيك بيت عادي فقط دقيقة ترى والسهل ترى في بس بعد واحد بوه أمعته جنسه كقريبه البجارد جنس لفظ الكلمة لفظ البجارد قلت لأن اللفظ جنس بعيد انتظاقه على المهمل والمستعمل كوت القول بس لفظ شيء مستعمل أجريته طالما كوت اللفظ مهمل ومستعملش أجريته لانتظاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا والقول جنس قريب اختصاصه بالمستعمل كما ذكرنا والقول الجنس قريب بخصوص بالمستمع واستعمال الأجناس واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود يعني في التعاريف معيب عند أهل النظري هنا عند علماء الأصول يعني عند علماء, علماء المنطق لا علماء أهل نظر يعني لتعريف ذا جنسي بعيد هنا عيبة نقصانيا ك هو هالتعريف كبتها تعريفك التام بيت التعريف التام هو مستخدم فيه الجنس القريب والفصل القريب هو هالتعريف التعريف التام هو مستخدم فيه الجنس القريب والفصل القريب وهي اسم وفعل وحرف دي تسر اشتئك تير كلمة اسم فعل حرف لما ذكرت حد الكلمة تعريف كلمة ممكن بينت أنها جنس كلمة جنسية تحته ثلاثة أنواع سينوئيها والنوع مشوكلة الجنس الاسم والفعل والحرف والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثه الاستقرار دليل سألوك كلمة حصر لمسية شارينية إيك يقول أبو القكان استقراء استقراء إيش صلاحاً معروفة تتبع الجزئيات المتشابهة لاستنباط أمر كلي منها تتبع الجزئيات المتشابهة لاستنباط أمر كلي منها كاتك جراونة عرب فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع ولو كان ثم نوع رابع يعني هناك نوع رابع لعثروا على شيء منه يعني ان لو جدو جان يود لو جدو يعني يقيد لشيء هو يقوم بهذا اللقاء و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو لاعثر على شيء منه. كابو. بدليلي بدليلي استقراء. توني بدليلي عقلش. بدليلي إجماعش. هالبلاي كلمه كلمة سبش. بدليلي عقل بولنا كلمة يقبي أنا أنت ما تقسيمك ثنائي. تقسيم الثنائي. تقسيم الثنائي الشيء طريقتك هو طريقة الترديد بين النفي والإثبات. هرشتاج التقسيم كي تقوله بونمنا. والله أمشت يان أ... ين فلان ين هو طريقتك ثنائية. تقسيم الشيء بالطريقة الثنائية. تقسيم ثنائي هو طريقة الترديد بين النفي والإثبات. بونمنا كلمة بقربها تستقبلها. الكلمه اما ان تدل على معنى على معنى في نفسها او لا تدل حدششتك بن تقسيمه تقسيمت كتخوي وديجاكي اثبات ديجاكي تقسيم ثنائي بينا جوراكين تقسيم العلم انطق زوره تقسيم استقرائي ما هي ثنائي ما هي شماني انواع تقسيم ثنائي إما كلمه اما ان تدل على معنى في نفسها او لا تدل انجا أمريكا تدل على معنى إما أن تتقيد بزمن أو لا تقيد بزمن هو الفعل والذي لا يتقيد بالزمن هو الاسم ولا تدل على معنى أصلا والحرف الحرف ويبام الشيء بدليل عقل بدليل إجمعج علماء اتفاقنا علمائنا نحو اتفاقنا نسال أويكا كلمة سيباشة اسم وفعل وحرف فأما الاسم فيعرف بأل كرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتائي ضربته. سي علامتي هنا هنا علامات زور زور علامات زور زور سي علامتي هنا أمش لبرو أمتنك أخوي أصلا بو مبتدئ دان هنا هاتوا تعدي في اسم أبوك أوكم وباس ما كده ما أنت دل طلبة عند بين هذا بيجالته يعني ها في عايشة عام بيني ادروس رو میسین صحبت کرده عزت و ادرس رو میسین پرندم معایک علم و تلابر میکند و سدانه با انتیابات آمانه زود و شاق شویدن ادرس رو می ادرس رو میسین خب چزنه و چیه باز گفته هر بکاری انسپیکری انشینه که به علائمی که ناتحت او مبتدی این جوری اسم چه می ناتحت او چزنه توفح حتون لگو ذهاب يدل تدل على معنى غير متقيد بزمن أو يدل على معنى ومقيد بالزمان عازنة كابو بعلامات ناسد. فأما الاسم فيعرف بألف. ألف قصة سريبو تاء. وبالتنوين كرجل. وبالحديث عنه يعني الإخبار. وبالحديث عنه يعني الإخبار عنه. كتائب ضرته. طبعاً مش كأن بقوت له مو عن يعني بقول له. شن كم كانت الأكلة بشن السر. فعلا كده مش نسترج حرف يعني عندي جاء له ظاهره اشن بلان ضربت ضربت سبون منا الف ناشد السري تنوين ناشد السري. هي تاقي ضربتو. تاقي. تاقي ضمير ناشد ضربت سفعلك تو فاعلك علاماتي جزورم جانيكينا و جاندانيكينا حاندق لانوحاذ علاماتي اسمان قانوة السي سي علام للاسم قالوا علامات تميزه عدة ثلاثين تتميما لرفعته سبع بأوله عشر بآخره معنا ثمان وخمس عند جملته سي سي علامه يا. حوتيا لا أولهوديا لا أولي كلي ديان لكتايديا هشتيان معنويين بين جن جملية للتركيب عموما علامات زورين بقى م عندي شي غرينجي هنا أمشي كده الفلامي هنا بو أول تنويني هنا بو كوتاي وضربوش هنا بو شي الحديث عنه بو جملة لما بينت علي من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها على قسميه لتتم فائدة لتتم فائدته ما ذكرته كتكبر سك الممكن أن جاءهم علامات منها أم لا أيذ ما يتميز به كل واحد منها عن قسميه قسم لقال قسمة قسم قسم يشتاق جزء إكره بس قسم حوري قسم كايا ما منا اسم فعل لقال حرف نسبياً لبيني اسم فعل قسماً حورين لفت بس نسبياً لبيني اسم لقال كلمة يا قسميته بشر بس يسأ سأ اسم قسم لفعل حرف اسم بشجنيه لا لا اسم يا لفعل ماني بوياج كات التقسيم شتك تنكيت تاع ام مساله ابيتا او اندبشو ابي او بشانيك او قسماني كدايني همو ينقسم قسم نو هل همو قسم لا مقسم ابي اللي قسمي لا قال قسمي كتره قسمي يكترنوا أبي قسم يكثر نبل أجنات قسمة غلطه بونمنا وت كلمات اسم فعل حرف اسم فعلي أمر اسم فعل حرف حرف جر إشتي ونا أبي شو هو قسم يك القسم يك قسم يك لا لا أولها مو علومات يعني يعني أبي قسم يك الجل قسم يك كده لا يكثر وهرها مين قسمة كان قسم يكتبنا شيء لمقسم يا المقسم فذكرت لجسم ثلاثة علامات علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام وعلامة من آخره وهي التنوين تنوين يكتبنا شيء نون زائدة نون زائدة, بوتي بوتي نون زائدة بو تبرو أصل كأصلي لكلمك اشتيك ملحق ساكنة ساكنا من حيث اللفظ بل ما سميع نونيك بل لفظ نونك دركيك ساكنا الاخر لفظا لا خطا لا خطا يعني لكوتاي وتي وش وديت لفظا لا خط نيه سميع نونية بل بو او توشيد شد بو دركات تدي غير توشيد ولما علي اعبدن اعبدن غنوني في توشيدي خفيفه وتسر فعلي امر اعبد كابو اعبدن هو بانونه او نونه ناقله او تنويني نحو زيد تمارسن جوائم كاني ام شخصك زيد تنوينك تسر معرفيك ورجل خسدر نكراك معرفك لقنا نكراك وصهن خسدر فعل أمرك اسم فعل أمرك بمعنى اسكت وصهن وحين وحينئذ وحين يعني حين حين أو بشر رسم كده ليكي ليك بكت وحين بجي إذن بجاء إذ حين اذ ورما حين اذ وحين اذن بلغت أو جملة قل Quran آه حين إذن أنتي صريعة على الناس إيه أنت شتيمة بقولها ما إذا بلغت الحفظ وما أبغى أن أنت حين إذن تغفو وأن وأنتم حين إذن تنظرون. تنظرون يعني وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون يعني أو جملة حذف بوا لجاتي جملة تنوينيش عوض لكاوا بإذاوا بلا مكاتيك حين لقال إذا تركيب كلاوا بيك ورسم كلاوا حين إذ إذ أقال ليش كيتوا حين لقال إذ ليك كيتوا إذ أهرس ما قلت أليف هك عمزيك لسه سوري أليف بلان أقربيك اللي كان أو كاتا عبت على سورة الياء أو حين إذن بليوهات تنوينكش لجاري أو حذف أو جملة بوتا تنويني شي عوض ومسلماتنا نمنيكشنا تنويني عوضينا مسلماتي هنا تنوين ومسلمات هي مقابلية عوض مقابلات. تنويني صهين صهيني هنا بو تعبو معرفة بو, بو نشرات يعني شندانيش هنا اشارتك بوي تنوين ليست كلها على درجه واحده فهذه وما اشبهها اسماء اسماء بدليل وجود التنوين في اخرها امانه نهرهم ماذا تنوين رجلين ابن بشي باسم وما جيجنيه القرآن أقربنيت حد شيء تنويني بيوب أو شيء بيت اسم بيت اسم بيت اتشان شو هناك تنوين هاتوا ولا نكونن على سورة ألف رسم كداها ولا نصف عن نصف عن سورة ألف رسم كداها وتنويني أو ألف كمنون بتنويني ألف او نون ني توكيد خفيفه بقى رسم الكلاوه اشارتك للرسم القرانيه بو إذا اذا وقفت على النون الساكنه النون الساكنة التي هي يعني خفيفه او تقراها بالالف بألف لنسفع او بو يبغى شو رسم كراء تاني كراء ثالثة. عينا خوي نوني كيسا كنة. كابو عينا تاني ناشت السرشي، ناشت السرفعل. وعلامة معنوية. علامة لأخر، علامة لأول. علامة معنوية وهي الحديث عنه. حديث عنه كقام زيد، فزيد اسم. لأنك قد حدث عنه القيام. وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة لاسمه. وبها استدل على اسمية التاء في ضربته هربا على ميا يعني التاء لضربت لا ضربته نك ضربته لك ضربت ضربته ضربتي ضربتا أما تشيئ أما اسما ألا ترى أنها لا تقبل ال ولا يلحقها التنوين ولا غيرهما من العلامات غيرهما لا عندي نسخي قدر نداها هو ولا غيرها ولا غيرها غيرها بلام صحيح شيء ولا غيرهما من علامات انجل مدونه اوندرش التي تذكر باسم سوى الحديث عنها فقط الاسم معرب أو مبني اسم بيت بشيلا معرب مبني معرب مبني دوشا قديما بكارها تون بوها روشيك كتايكي بجوريت متغير الاخر بيت بيانو توا معرب معرب يعني متغير مبني يعني ثابت بسبب أنه جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مرت بهؤلاء هؤلاء إذا هرس جملة كلها لفعل نصب ولا جر هل مبنية يعني هل ثابتة جاء شيء كي ثابت في مبني هل شيء كتايا كي قراءه وكو جاء محمد وان رأيته مررت بمحمد وهو ضربان معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد وهو ضربان يعني نوعان معرب يعني متغير الآخر وهو ما يتغير اخره بسبب هو كاري عوامل هو كاري قراني كتعيم شكان هو كاري قراني حملكان فكتر كان سببان اواني وعاملان شنو سر كلمه كزيد ومبني وهو بخلافه يعني شبه بخلافه لا يتغير اخره كهؤلاء في لزوم الكسري وكذلك حذامي وأمس في لغة الحجازيين وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الكسر وأخواتهما في لزوم الضم في لزوم الضم جيش <تصفيق> الضم، وأخواتهما في لزوم في لزوم الضم, في لزوم الضم, في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء بأتي اسمه بيث دوباشه معرب مبني لابد لي معرب إيش يماز المعربة كأبي معرب كتاكي أقوري أن جاء رفع كين نصب كين جر كين جزم كين أوانيك رفع كن نصب كن جر كن جزم كن نشين وشينين اما بناء لبروی ثابت او یک بناء تقديم کرد. بناي بمان باسکت. وتي و مبني او بخلافی که جاء علامات بناء باسکت ككسره و هروها فتحه و هروها ضمه و هروها سكونه وتي و هو اصل بنا، اصل بنا او يک هر حرقي هر نادي. چون كه هر سكون حرقي نيست. او اصل بنا. لما فرغت من تعريف وكل شرحك الله لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني دعاء وكلا تعريف وبيان اسم بومة الله أنجع علامتكان بسكت دعاء الله بسي أورشم كت كلمت نكا بونة بدوب معرب مبني وقدمت المعرب لأنه الأصل لبير شواباس معرب، مكتوب المعرب أن جمّبني، وأخرت المبني لأنه الفرع. بلى ما بنيمقص الدواي، لبر فرع يش فرع مبني، فرع معرب عفواً، وذكرت أن باسي المعرب باسي وش معرب ريت يلا كيا، هو ما يتغيّر آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل أو اسماء كواك تاكي أجرير بهو عوامل وكو زيد. نق... تقول جاءني زيد جاء في الماضي مبنى على الفتح نركب وقائية يا أكام طمير متصل مبني على السكون في محل نصف فعل في محل نصف مفعول به خش جاءني زيد زيد فاعل مرفوع لا ورأيت زيدا رأيت فعل مفاعل زيدا مفعل به مررت بزيد فعل مفاعل باك حرف جر زيد اسم مجرورة ألا ترى على أجببي أنت ما شافه نابينك أما نبزن قران قريب ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضم والفتح والكسر لمس جملة جارك أن ضمبو جارك أن فتحبو جارك بسبب ما دخل عليه من جاءني هو كارك عن كان جاءني رأيته الباء أمانة فلو كان التغير في غير الآخر، بلام أجا جوران كاري لا كتاعيد النهب أو فلو كانت التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا، كقولك في فلس. فلس يعني فلس. إذا صغره فلس تصغير ك يعني فلس بالشوكولايك عريف وليس. سجوران كاري كوتناوراس تو أمانة حنية. أم وإذا كسرته يعني جمعته جمع تكسير أفلس وفلوس أفعل وفعول دو وزني جمعي تكسيرا إيكي كان بوقي إيكي كان بوقي ثريا أفلس فلوس فعول بوقي وكذا لو كان التغير في الآخري أقل بران أقل قلت أي شابه قرام هو كاري عامل نبي ولكنه ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيد جلست حيث جلس زيد تمشى فإنه يجوز لك أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر هل جلست دابني جلست حيث حيث حيث جلس زيد إلا أن هذه الأوجهة الثلاثة ليست بسبب العوامل يعني حيث وبكده حيثين حيثي هو كارجني عامل إجناه تبي قاره عاملة كهلا ما عاملة جلستوا ثم ظرف منصوب بشي بفعل سجلست راست حيث مبنيه برا في محل نصب كشيء ظرف عامل نصبك كشيء فعلك هي جلسة ده هرسك هاد جلستوا جاري هيك حيثو جاري حيث جاري غري حيث برا عمل ألا ترى أن العامل واحد وجلست وقد وجد معه التغير المذكور ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبنية معرب باسكت أنجهات مثل مبني لسال معرب زور نتشماله وأنه الذي يلزم طريقة واحدة مبني أويكا لسال يكبال أوستيد لسال يكبال أوستيد وران كاري ناوكو جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مرتب بهؤلاء كباسم ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه قرآن كريبة سرنايبه كاديش عام لكان ثم قسمته إلى أربعة أقسام عن جاكد مبني مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون لما رجعت المعني حركات بناء هل أنت شايل معني بويا لسر هل شايل حركة كبس كوني شايل كلمة معني مبنية لسر معنا تعباش ووفق وبارك الله فيكم وصلى الله على محمد